فكذبوه فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على اياسين انك ذلك نذل المحسنين انغو من عبادنا المؤمنين وان لوطا من المرسلين ان نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابدين ثم دمرنا الاخرين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 التقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون تنابثناه بالعراء وهو ثقيب وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ تَسْتَفْتِيهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ